صحيح انت تحبني غالي عيوني عليك بيحلفني حبيبي في دولة تحلفني بك لو صحيح انت تحبني وغالي عيوني تروحوا وحيد شلون لا راح تمني ديا ونجيت مثلك مو وحيد يا عاز مني علي وانا عاز منك يا ليل انفاسنا يطلع نساوي يا نفس بيه Sesuai, entah tak suka, شايف العين اصغلها اني بعيون افتديك شايف الروح حلا بروحي يلغى نستهلك شايف العين اصغلها اني بعيون افتديك شايف الروح حلا روحي يلغى لاشترك انت لو تتأكذى لحظة عني مين يمي اموت وانت لو تجويك وامضى عني فوق انها افوت انت دنيا يوضع بعدك Kau tak, kau tak, kau tak, kau